بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول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 بعدهم وهمت وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحوا بحق الحق فكيف كان عقابا وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقِيَامُهَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنْ أَعْفُوَ عَنْ خَطَايَاهُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا يناتون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به والحكم لله العلي الكبير هو يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله مخلصين له ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمده على من يشاء من عباده لينذر, لينذر يوم التلاق يومهم بارزون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 إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم غسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 الحق من عندنا قالوا قتلوا قالوا قتلوا ابنا الذين امنوا معه واستحيوا واستحيوا نساءهم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 إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن مؤمن بيوم الحساب، وقال رجل مؤمن من ألف العون يكتم إيمانه أتقتلون رجل؟ أَتَقْتُلُونَ رجلا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِذُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي من هو موسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من اللَّهِ الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم. إلا ما أرى وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذي من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم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 اتَّقُوا إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَنْ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ذكر أو أنسى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون, يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي تدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأغفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا ادعوكم الى العزيز الغفور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 المسعفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمدي إلى الله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 للذين اشتكبروا وإنا كنا لكم تبعا فهل أنتم؟ فهل أَنْتُمْ مغنوون عنا نصيبا من النار؟ قال الذي اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فيها إن الله قد حكم إن أن الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: مدعو ربكم يخفف عنا، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أ ولم غسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن...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 إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا, في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين واستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر فالناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا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 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن نَعْمَلُ لَذُوَ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربكم خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّات فكون كذلك يؤف الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم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 وَاُمِنُوا انْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لتبلغوا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 فَوَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنّا يسرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بالحميم ثم في النار يسجرون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 تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إن وعد الله حق فإن وَمَا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُعْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ, ومنهم مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأمعام لتركبوا منها ومنها تَ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها حاجة وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تنكرون أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوتهم وأثار وأثار في الأرض فما أرضى عنهم ما كانوا يكسبون بل. ما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بِهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن فعهم إيمانهم لما رأوا بعثنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون